يعني يلي بصرمانهم بيج آمنا بالله ما إيمان ما بواري أجيكي وما بواري أطبئ وما أنزل إلينا ما بواري إيناي بويتشتي بمهوة خار وما أنزل إلى إبراهيم بويتشتي بو بغنبرهوة خار إبراهيم وإسماعيل إسماعيلي وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباق أسباب بيغنبراً أوج ذريته يعقوب أو بيغنبراً أوج ذريته يعقوب البجن الأسباب وما اوتي موسى وعيسى هروساً ما بواريا ويتشتي أو تشتيهات يدان بموسى وعيسى وتوراة بموسى هاتي خار وصحفاً وأنجيلة عيسى خار وما اوتي النبيون من ربه مباريا ايناي مع ايمانيا ايناي اوان كتبا اوات خد تعالى داينة پیغمبرت خود ووحيه او ابو پیغمبره هاته مباريا بهم ده های وابا همی حقیه و هدایته رو نهیشن خد تعالى پیغمبرت خد همی لسر حقیق هل ایک شوان يدید دلاخت راستو لسر منهاجه او منهاجه چه؟ توحید خده لا نفرق بین احد منهم ام فرق و جدا هی ناخن را بین اتتش وام پیغمبر. ام نتوانیم. دیمان پنداکش پیغمبر را بینیم و خفرپنداکدی بکیم. امشهدای بخار کودین پنداکو پیغمبرت خودنا اد هاتی نه نرتنب حکی و هدایت. و نحی له مسلمون و امشکسینا با خود تعالا. ام جهداری اویت کن. ام عبدی اویت کن. امشق او بویت جامین.